قالوا ان يسرق فقد سرق كل له من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال انتم شر من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 وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ أَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ نَعْسًا اللَّهُمَّ أَنِي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 أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا بَنْ يَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْسُوا مِنْ رَوحِ اللَّهِ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 وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ قَالُوا أَإِنَّكَ لَنْتَ يُوسُفْ قَالَ أَنَا يُوسُفْ وَهَذَا أَخِيْهِ قَدْ مَنَّ اللَّهُ 111. يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 112. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين 113. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين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 114. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا 115. قالا لم أقل لكم مني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا 119. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم 110. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين فَرَفَعَ أَبَوَيَّ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا